فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً واقعوداً وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً